الأسوة كالقدوة وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة ولذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب بقوله إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية فالتأسي هنا في ثلاثة أمور الأول التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله والثاني الكفر بهم والثالث إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها ابدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا والسبب في ذلك هو الكفر فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم وهنا سؤال هو هل موضع الاسوه إبراهيم والذين معه بدليل العطف بينهما وقوله تعالى في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم فقائل القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم عليه السلام وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا القول من إبراهيم ليس موضع التأسي وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة وما فصله تعالى في موضع آخر في قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وهذا التبرؤ جعله باقيا في عقبه كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء. وهل هو خاص بإبراهيم لأبيه أم ماذا وقد بينه تعالى في موضع آخر في قوله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه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 سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فكان قد وعده ووفى بوعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فكان محل التأسي في إبراهيم هو هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وفي هذه الآية وما قبلها أقوى دليل على أن دين الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد بل كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلما تبين له أمره أيضا من قول الله جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية قال عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم الآية فكان موقف نوح من ولده كموقف إبراهيم من أبيه ومنها موقف نوح ولوط من زوجتيهما في قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الآية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 قد بين تمام البيان معنى قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي ولا آباؤكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم وقول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية وان ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قال صاحب التتمة أثابه الله وقد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى عليه محاضرة في مجتمع فيه من يتعلق ببعض الأشخاص في اعتقاداتهم فعرض هذا الموضوع وبين عدم استطاعة أحد النفع أحد فكان لها وقع عظيم الأثر في النفوس أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا من بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله